بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، وإذا مس الإنسان الذر دعانا لجنبه أو قاعدة أو قائمة أو, قاعداً أو قاعداً وَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّةٍ كَذَلِكَ ذُنَّ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون مِنْ قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف فِي الأرض من بعدهم لننظر كيف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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عباب يوم عظيم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 117. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض 118. سبحانه وتعالى عما يشركون 119. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 112. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 113. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظرون عاقب من المنتظرين واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء امستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسره مكر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 فاختلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَالزَّيَّنَتْ وَالزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا 119. وأنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس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 وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَ تَعْبُدُونَ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 119. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون 110. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فزقوا أنهم لا يؤمنون قُلْ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 125. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي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 117. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 118. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء وَمَا وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين أعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 119. ولكل أمة رسول 110. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 111. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 119. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب أوبياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 110. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثمّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّقُ عذابَ الخُلدِ هَلْ تُجْزَونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنْبَئُنَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِيَّوَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ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 114. فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون 115. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون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 114. إلا في كتاب مبين 115. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون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 وَإِنَّهُمْ إلَّا يَخْرُصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 وَقُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَمْ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيرِي إِنْ كَانَ كَمْ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ 124. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن إن توليتم فما سألتكم من أجري إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 117. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 118. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما أكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتونني بكل ساحر علي فلما جاء السحرة قال لهم موسى أنكما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 قلنا رَبَّنَا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين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 وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا رب أنا ليضلوا عن سبيلك ربنا قم على أموالهم وشذد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.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 Váže, بِبَنِي nebi, báje, báje, báje, báje, báje, báje, báje, báje, báje,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 ولقد بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِهِ وَرَزْقُنَاهُم مِن الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين 110. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون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 وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ ينتظرون إِلَّا مِثْلَ أيام الذين خلوا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فانتظروا إني معكم من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 أعوذ الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين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 وَهُوَ وهو الغفور الرحيم 115. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم 116. فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها